سأنقلك أخي الغالي وأختي الغالية بشائر اليوم بإذن الله عز وجل تبهج خاطر كل مؤمن كنت في قطر شهر رمضان الماضي وألقيت محاضرة في أحد القطاعات قطاعات وزارة الداخلية فلما انتهيت من المحاضرة قال لي واحد من الأخوان المسؤولين هناك قال فيه واحد نصراني يسألنا عن الإسلام وما يتكلم عربي ممكن تتكلم معه بالإنجليزي تنصحه مشؤولية يا جماعة هذا مخدوع مثل أولدي مخدوع في عقيدته فقلت أبداً بكل سرور فرح لقيت لي رجل بلغاري والله يا جماعة وجهه يعني يبسط النفس واحد يبغى حق جاي يبغى حق تحس من وجهه أنه يقول بس دلني وين الطريق فشاهد جاب كل أدب قال لي ممكن أتكلم معك عن الدين قلت أبدا ليقول اللي تبغى قال ما تزعل مني قلت لا ليش تزعل منك إيش اللي تبغاه قال حتى لو كان السؤال محرج قلت حتى لو كان السؤال محرج طيب ليش يا جماعة خلنا نشوف مسؤوليتنا تجاه الكتاب أنا قاعد أتعامل معه بمنهج الكتاب. فأنا مبتسم له أخذ عليها أجل ولا ما أخذ عليها أجل ليش يا سلام لأني بدلة على الحق وين الآية في كتاب الله عز وجل وين الآية اللي تقول لي في كتاب الله سبحانه وتعالى لأن يا جماعة حركاتنا كلها لازم تحكم بهالكتاب ولا نصير خلط مثل الجهاز اللي تشتريه 110 وشبكة على 220 خطوطكم موش يشه 110 و120 110 ما عندكم 110 هجل جيب لكم جهاز جيب لكم جهاز من السعودية هجل 110 الكتروج يقول لكم 220 ما يصلح فتشبك أي الجهاز احنا يا جماعة شبكنا أنفسنا كثير على 120 220 فوين الآية يا جماعة الله سبحانه وتعالى يأمرني لما أتكلم مع يهودي أو نصراني أني أتكلم معه بأي طريقة بل يا سلام قال الله عز وجل ولا شوف الآن نهي ولن تجادلوا أهل الكتاب إلا أقوى أدوات النفي الإثبات أن تنفي وتثبت لا إله إلا الله ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا إيش بالحسنة لا بالتي هي أحسن يعني عندك عشر كلمات أعطيك مثال بسيط أنا دخلت سوالي دكتور محمد ولا الشيخ أبو حسين أي عمل مثلا خير فأقدر أقول له شكرا وأقدر أقول له يا بعد قلبي والله ما قصر تعبتك وأقدر أقول له قلamine الله يجزاك عني بالخير وأقدر أقول له الرابع الخير الرابع قلamine أسأل الله عز وجل أن لا يبقى في صدرك أمني إلا بلغك أعظم منها الله يجزاك عني الخير وش الأحسن الرابعة أختار من هذه الأحسن وأعطيها واضح يا جماعة؟ ما قال بالحسنة بالتي هي أحسن طيب الله سبحانه وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم, إيش؟ تبروهم. كلمة تبروهم هذه أعرفها مع أمي وابوي حتى مع الكافر اللي بتناقشن الإسلام للدعوة واضح يا جماعة؟ تدعو أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين سبحان الله المهم يا جماعة سألني أسئلة أبقولها لكم الآن ويحس كل واحد فينا بمسؤوليته تتجاه الأسئلة الآن الدين يا جماعة اليوم الإعلام طلع لنا الثلاثة ريال كأنها أحسن من الخمسين وإحنا راضي منا ناس عارف بس ما يقدر يرد صح؟ فقال لي البلغاري هذا قال أنتو يا المسلمين ليش تزعلون؟ إذا أحد قال أن الله أن عيسى ابن الله سبحان الله هذه كلمة عظيمة يا جماعة كلمة عظيمة جدا ليش لأن الله في القرآن علمنا هذه الكلمة لو ترك الله الكون يعبر إيش بيصير صح ولا لا قال الله عز وجل وقالوا اتخذ الله ولدا قالوا إلى الآن ما فعلوا فعل فقط كلمة خرجت قال اتخذ الله ولدا تعرف ايش كان يصير في الكون يقول الله لقد جئتم شيئا ادى يعني لا تظن الكلمة هذه سهلة طيب شوف الآيات اللي بعدها تقول لك لو ترك الله الكون يقول الله يعني لو تركت الكون يعبر واحد في الأرض قال اتخذ الله ولدا ايش بيصير في الكون قال الله تكاد السماوات يتفطرن من تتقطع السماوات السبع قطع قطع وتنشق الأرض وتخر الجبال الجبال أصلا هي اللي امتبت الأرض يقول والله لو تركت الكون يعبر تتقطع السماوات وتنشق الأرض وتخر الجبال وهدى الدمار هذا كله في الكون يصير ليش أن دعوا جر أحماني ولده لكن أنا الآن أتكلم مع واحد أدعو فلازم أنا أحاكيه بكتاب الله عز وجل واللي علمني الله فتبسمت له قلت له طيب قبل لا أجاوبك إيش رايك تعلمني أنت ليش أنت تقولون أنه ولد الله عشان أجاوبك قال عندنا في الإنجيل أنه مولود من أم بدون أب فإذا أبوها الله سبحانه وتعالى تعالى الله علواً كبيرا. قف لصدق أنك أنت والله أنك إنسان منطقي وعندك عقل وحمد الله ريحتني أني أناقش إنسان عاقل لأن كلامك منطقي كل الناس أم وأب أم أب أم أب إلا هذا عليه الصلاة والسلام بأبي وأمي أن يجي دون أم بدون أب قلت ممتاز هذا اللي خلاه ولد الله تعالى الله علواً كبيراً قال إيه قلت ممتاز إحنا عندنا في القرآن في جواب في القرآن يا جماعة للسؤال هذا ولا ما فيه فيه أي شو الجواب يا سلام يا جماعة الله يقول ولا يأتونك بمثل خليه يقول أي سؤال عنده إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيره تلقى جواب في القرآن مفصل فيه فقلت لعندنا في القرآن وعندكم في الإنجيل وعند اليهود في التوراة أمر يقنعت أن هذا السبب مو بصحيح إيش هو الله يقول إذا أحد قال لك هالكلام قل له إن مثل عيسى عند الله أنت مستغرب جد إن أم دون أب إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب لا أم ولا أب إذا أنت مستغرب إن عيسى عليه السلام يأتي من أم بغير أب طيب طلع لأم وأب لآدم ولا من الأصعب من الأصعب آدم عشان كذا في يوم قلت له قال لي that's true I haven't thought about it تقول في حياتي ما فكرت فيها شوف الآن جماعة الثلاث ريال قاعد تطيح إذا جاء قضية التفصيل الدين يسقط عندهم لأن ما في شيء قال طيب هذا الكلام صحيح قلت هل آدم إله ابن الله قال لا قال طيب هو أصعب قال what you're saying is totally true والله يا جماعة وجهه أصلا تشوفه تقول هذا طالب حق، فقال لي طيب بسألك سؤال ثاني أنا عندي برضو شبه، يمكن عشان آدم عليه السلام ما يحي الموتى، لكن عيسى عليه السلام يحي الموتى، قلت ممتاز هذا اللي خلاه إلى يعني الأول خلاص بطل، قال لي الأول خلاص، لكن الثانية عشان عشان يحي الموتى، قلت ممتاز هذا الكلام عندنا، قال في القرآن قلت في القرآن عندنا في غير ما موضوع فيما أماكن كثير في القرآن وتخرج الموتى بإذني صح قلت طيب ممتاز هل هذا هو اللي خلاه قال إيه لأن ما يسوي هذا الأمر إلا إلا إلى قلت ممتاز إيش رأيك في موسى هو ابن الله قال لا قلت ممتاز طيب موسى عليه السلام في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن سوى أصعب من عيسى عيسى عليه السلام روح كانت موجودة في بشر ثم أخرجها الله عز وجل سوى أصعب من عيسى عيسى عليه السلام روح كانت موجودة في بشر ثم أخرجها الله عز وجل ثم أراد الله أن يعيدها بإذنه على يد عيسى عليه السلام صح ولا صح؟ يعني روح كانت موجودة من أول زين؟ موسى عليه السلام قلب كائن من نبات عصا زين؟ إلى حيوان من نبات إلى حيوان ثم بعدين نفخت فيه الروح ومشى تسعى صح؟ من أصعب اللي روح كانت موجودة أول ورجعها ولا اللي ما كان في روح نفخ فيها روح بعد ما تغير الكائن من أصعب موسى عليه السلام والله يا جماعة تشوفه تعرف لما تفرمت الكمبيوتر يقعد يتغير فقال لي فقال ف. جلس ساكت في واحد ثاني مدرب أمريكي هذا كرته يا جماعة مدرب مضل إنزال مضلي هو اللي يدرب في وزارة الداخلية فوالله يا جماعة كان واقف بعيد وماسك الشنطة وقاعد يتسمع من بعيد ولابس شنطته وقاعد يتسمع والله يا جماعة أنه طالع فيني ان عيونه مثل شماغ الشيخ هي طبعا عيونه صفره لأصل وحمر وجالس يطالع فيني حاقد وده انه يذبحني قال هنطوع لا بيخرب علينا خوينا فهوه جالس يسمع أنا قاعد يطول صوتي في الإجابة أبغاه يجي فشوي له جاي جاي من دفع قال أبسألك شوان ثم كذا حس انه قليل أدب شوي فقلت لتفضل قال I'm sorry يعني ما عليش أنا آسف لكن هل ممكن أسألك سؤال والله يا جماعة أن من وجهه تشوفه يغلي قلبه دم مذكور في القرآن مذكور في القرآن وإذا ذكر الله وحده إيش يصير إيش مأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر ما يبغى يتكلم عن ربي قال وإذا ذكر الذين من دونه إذاهم يستبشرون والله يا جماعة أحداث قاعد شوفها مكتوبة كلها في القرآن الشاهد جاني قال لي من أحسن يقول الأمريكي يقول من أحسن محمد اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله يا رب العالمين من أحسن محمد ولا عيسى عليه السلام يا جماعة النقاش مع هؤلاء تتناقش معهم كما تتناقش مع طفل فلازم تسأل ليش ومن أحسن فقلت له أنت من عندك من أحسن قال لا أنا أبغى عندكم وانتم في الإسلام من أحسن قلت له ما عليش أنا بجاوبك بس أنت قل لي من أحسن هذه يا جماعة طريقة محمدية بأبي, بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام كان يفعلها مع الكفا لما جاء حسين أبو عمران قال له كم إلها أن تعبد قال سبعة ما قال النبي عليه السلام يا مجنون أن تعبد سبعة قال له أينهم كنت أتكلم مع واحد طفل قال أينهم قال ستة في الأرض واحد في السماء جل جلال الله قال لها يا حسين من لرغبك ورهبك؟ إذا جل جد من تدعو؟ قال أدعو الذي في السماء الشاهد قال وينجيك وحده قال, قال ينجيك وحده وتشرك معه غيره في الأرض قال أشهد أن لا إله إلا الله الشاهد لما جاء قال لي من أحسن؟ قلت له أنت عطني من أحسن عندك هو سامع لمناظرات ولا شيء وجاي أو قال إلى أنت فجاء قال لي حتى أنتم عندكم في القرآن؟ أن عيسى أحسن من محمد عليه الصلاة والسلام قلت له ممتاز. أنا جاهل علمني قال كم ذكر عيسى عليه السلام والسلام في القرآن مرة كم 14 أنا قلت لها 16 وأنا غلطان لقد تقريبا 16 هي 25 مرة أنا قلت لها 16 قال ومحمد عليه الصلاة والسلام كم ذكر كم ذكر هذه حافظ أنا متأكد منها كم ذكر بيض الله وجهك تستاهل جائزتين يا شب طيب قلت لك قال كم ذكر؟ قلت مذكر أربع مرات قال شفت؟ قايل لك أن محمد عليه الصلاة والسلام أقل من عيسى عيسى ذكر 16 مرة معناته أنه أحسن حتى عندكم من محمد عليه الصلاة والسلام قلت والله ممتاز أنت أضفت إلى معلوماتي معلومة جديدة عشان ذكر اكثر منه ممكن يكون احسن منه قال لي قلت ابشرف ترى ابليس احسن منهم كلهم لان ابليس مذكور ما دفتح صفحلة فيها ابليس ولا يا جماعة؟ وقال الشيطان ان الشيطان لكم عدو في صورة واحدة اكثر منهم كلهم وفرعون احسن منهم فسكت بعدين ما يغلي الرجل ماش قال انت كيف تقنعني بدين قاعد الحين تكلهم هو الحين ما يبغى النفسه هو قاعد يخرب علي الرجل الثاني هذا والرجل ذاك إذا جاوبت البلغاري شح ليلة لا جاوبت قال يضحك فقال كيف تقنعني بدين ما في عدل قلت ممتاز قلت أولا يا جماعة أنا ودي أحط القرآن لكن أحس أني كل شوية أحتاجه يقول كيف تقنعني بدين ما في عدل قلت ممتاز أنا أولا ما أقنعك ولا أحاول أدعوك أنا بقول لك شيء صريح بكت... بنص كتاب الله الله يقول سبحانه قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون وإنا أو إياكم لعلى هدى إنما ندري أو في ضرال مبين تعال نتناقش ونشوف من اللي صح ومن اللي خطأ وإذا أقنعتني بدينك ووجدت أن دينك هو الصح أنا بدخل فيه برضو هذه في القرآن في القرآن ولا قاعد ألف ها يا جماعة لكن أهم شيء الألف <تصفيق> يقول الشيخ ألف الله سبحانه وتعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام من تتناقش الكفار قل لهم قل إن كان للرحمن ولد إذا أثبت لي أن للرحمن ولد إيش بيصير فأنا أول العابدين مو بعبد أنا بصير أحسن منك فيه واضح يا جماعة لكن تناقش ونتعارف دينك مو تناقش ونتجاهل في دينك واضح فقلت له أنا وإياك نتناقش قلت أنا واحد من البشر اللي تربيت أمي وبي لكن قاعد أبحث لين الحين وبشرك أني أدعو في كل صلاة واجب عندنا في الدين الأقل مسلم يصلي خمس مرات في اليوم بدون نوافل يقول يهدينا الصراط المستقيم كم مرة 17 مرة قلت أنا أقولها 17 مرة فالشاهد يا جماعة قلت له تعال وين العد... الظلم اللي تقول لنا في الإسلام إذا اكتشفت أن في دين ظلم أنا أول واحد بشوف تعال وضعي قال الدين ظلم المرأة صح إعلام الثلاثة ريال أحسن من من الخمسين وصدقنا قلت له ممتاز وين ظلمها فيه قال ما في مساوات بين الرجل والمرأة قبل لا أتكلم يا جماعة قبل لا أرد قال لا تقول في مساوات في مساوات في الدين ولا ما فيه الشيخ يقول ما فيه ما فيه فيه طيب فيه <تصفيق> في خلاف بين العلماء طيب يا جماعة قلت له قال لا تقول ما في مساواة قلت لا لا لا لا قال لا تقول في مساواة قلت لا لا لا أبدا ما في مساواة في الدين في كل شيء بين الرجل و قال شفت أنا قيل لك إنه إنه ظالم لكن أنا ما أدري مع احترامي متى تصحون يا المسلمين قلت بمتاز أنا أبغى أصحى وعشان كذا أنا قاعد ناقشك ما قلت والله ما أبغى ناقشك أنا عارف شيء من ديني وأنا أقشك فيه فقلت لها تعال وين؟ المساوات عدل ولا ظلم؟ أنت قاعد تتكلم عن الظلم صح ولا لا؟ المساوات بين الرجل والمرأة فيها عدل ولا ظلم؟ الشيخ يقول ظلم في ناس يقولون لا عدل. قال لي لا عدل. قلت المساوات في كل شيء عدل. قال لي إيه عدل؟ قلت ممتاز. طبعا أنا أعطيت أمثلة لكن أبغى أقول مثال ثاني نفس القضية عشرين مثال يصلح فيها. لو أجيب اثنين زين طلبة جامعة واحد ولد في ألمانيا، وعاش في ألمانيا، ودرس كيمياء في ألمانيا، وجاء. وواحد درس الكيمياء في السعودية، في الكويت، وتخرج في الكويت، وكلهم نفس الشهادة في الكيمياء. هذا ما يعرف ألماني وهذا ما يعرف كويتي، ناس عربي. طيب؟ وأعطيتهم نفس الاختبار، ونفس عدد الأسئلة، ونفس القاعة، نفس المراقبين. نفس المصححين، نفس كل شيء، عدل، عدل، طيب أعطيتهم الاختبار باللغة العربية فقط، مو عادل يقول الشيخ، مع أن سويت بينهم في كل شيء، أي شيء من عندي أنا كأوامر نفس أنا كأوامر نفس المساوات، صار عدل ولا ظلم؟ سكت <تصفيق> في قلبه شيء، سكت، البلغاري قال لا هذا ظلم قلت ليش؟ قال لأن لي قدراتهم مختلفة قلت ممتاز قدرات المرأة زي قدرات الرجل؟ أي ولا لا؟ حتى في الطب الهمقلوبين اللي الله خلق للمرأة إذا جبت مرأة ورجل نفس العمر نفس الطول نفس كل شيء الهمقلوبين اللي عند المرأة مو زي اللي عند الرجل واضح؟ لو تجيب لي هيكل عظمي الآن الآن هيكل عظمي أعلمك هو حق امرأة ولا حق رجل مو هو هيكل عظمي فقط جيب لي عظمة الحوض وعلمك هي حقة رجل ولا حقة مرأة أربع فروق أو أكثر في حوض المرأة الهيكل العظمي للمرأة واسع الزاوية مختلفة لأن في جنين بيطلع منه الرجل ما عنده جنين فجاء الحوض ضيق واضح يا جماعة فما في مساواة أصلا صاح ولا لا قلت له ممتاز. طيب من أحسن الله سبحانه وتعالى في سورة النساء يقول في سورة النساء لاحظ لا وينها يعلمك أنه مو زي بعض الرجل المرأة قال الله ولا تتمنوا ما حرم الله عز وجل المطالبة والمظاهرات بحقوق المرأة زي الرجل لا لا لا لا لا الله سبحانه وتعالى حرم أن يتمنى واحد من الجنسين أن يكون من الثاني ما علم أحد جالس بيتهم تمنى يعني واحد رايح هو يا زوجته سهرانين برا ثم رجعوا قبل أذان الفجر بنص ساعة المرأة فيها الدورة الشهرية تضرب نومه من الحين لين لين العصر لا صلاة ولا عبادة ها والرجل الحين قاعد يثقى الله يبغى ينوم ويبغى يصلي الفجر فتخيل لو طالع زوجته وهنائمة قال والله يا أخي ما لقاه الأهل الحريم لأثني حرمة كان والله لا صلاة والأعباد هذه الأمنية حرمها الله على وجل وبكرة يطلع في الجرائد يقول نريد دورة شهرية ناخذ أسبوع إجازة من الصلاة هذه الأمنية فقط الله حرمها قال الله ولا تتمنوا ما فضل الله إذن في تفضيل بينهم ما فضل الله به إيش؟ الرجال على النساء ولا النساء على الرجال ما فضل الله به بعضكم على بعض يعني في أمور المرأة أحسن من الرجل بمليون مرة والله ما يلحقها في فضلها وفي أمور الرجل أحسن من المرأة بملايين المرات والله ما تلحقها فعشان كذا الله عز وجل قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا والنساء فيهم؟ وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إذا ما هم مع بعض قلت له تعال أنا باخذ لك بس جزئية وحدة فقط لو أخذنا القدرة الجسدية فقط وجبنا اثنين اثنين رجل وامرأة واحد ميكانيكي وحدة ميكانيكية طولهم واحد وزنهم واحد وعمرهم واحد طيب واضح يا جماعة معي يشتغلون كل يوم 12 ساعة من الأقوى جسديا من الأقوى من الأقوى يا جماعة ها هذا الرجل وهذه المرأة من الأقوى الرجال يقول الشيخ طيب من الأضعف جسديا المرأة زين طبعا لاحظ في نهاية الشهر يستلمون نفس الراتب ولا نفس الراتب من الأضعف جسديا المرأة وهذا هي عندها مكان مكان الشحوم عندها عندها عضلات عشان كده قياس الوزن المثالي لو دخلت في أي موقع تحسب وزنك المثالي بيسألك أنت رجل لمرأة لأن الله عز وجل خلق خغير فالمرأة تضرب هذه في عدد أقل من هذه لأن هنا شحوم وهنا عضلات فهنا هو أقوى في الجسد المرأة أضعف واضح؟ ويأخذون نفس الراتب للأسف من اللي يعاني أكثر؟ من اللي يعاني أكثر؟ المرأة ويعطيها نفس الراتب ظلمة طيب من اللي يجي دورة شهرية يتغير عنده؟ الفسيولوجية والهرمونات وينزل من الدم ويخ الضغط عنده والهرمونات تتغير في الحالة العصبية والجسدية والنفسيه تتغير فيضعف أكثر منه المرأة وهذا ما يجي شيء ما يجي شيء وياخذ نفس الراتب قليل الحياة ياخذ نفس الراتب طيب من اللي يحمل منهم تسعة أشهر يضعف فيها الحمل ولا ما يضعفها قال الله وهنا على وهن أول ثالث شهور وآخر ثالث شهور مصيبة ها فتضعف أكثر تضعف أكثر من اللي يحصل عنده نفاس تضعف تضعف أكثر وهنا على وهن وكرهن على كره ها طيب من اللي تجي يجي للعمل وقلبه مع أولاده في البيت الرجال ها المرأة ها وكل هذا المعاناة اللي تصير المرأة من طبيعة خلقها ما تقدر فيعطيها نفس الراتب فقلت هذا ظلم لا عدل سكت قلت تعطيهم يا ظالم نفس الراتب هذا ما يجي له حمل ولا دوره ولا شيء وعضلات وكل شيء وتعطيه نفس الراتب يا أخي لو كان عند في في ذرة رحمة عند حقوق المرأة العالمية كان قالوا تعال يا أخي هذه المرأة تتعب تعالوا نعطيها عدد أقل في الساعات العمل أو أو راتب أو راتب أكثر صح حصل هذا ما حصل عطوها ثلاثة ريال وأخذوا منها خمسين صح وهي راضية عمر لا مساوات مظلوم المرأة مظلومة هنا صح ولا لا قلت له تعال أنا أبغاك تعطيني دين في العالم أو مذهب في العالم أو شركة في العالم قلت أبسط خريطة الكرة الأرضية وعطني أي شركة في الدنيا كلها وأنا بقبلها من شركة واحدة بس أو دائرة حكومية واحدة بس تقدر المرأة وتقولها في فترة الدورة الشهرية عندك بنقدر تعبك وضعفك في الجسد ونفسيتك ونعطيك إجازة سبوع كل شهر في قال ما في ما في صح ما في ولا في يا جماعة ما في تكرفين تكرفين تشتغلين يا أخي قليني الحياة والله يا جماعة يسافر هو زوجته هي تحاسب لأن مستحيل يروح يداوم وهي جالسة في البيت والله ما هي هنا لها بال أنا أروح أكرف وهي تأخذ فلوس تشتغل مثلي طيب هي تحمل أنت ما تحمل هي عندها دورة ما عندك دورة المهم يا جماعة قلت لك الإسلام العظيم الجبل الدين العملاق القوي يقدر وضع المرأة أعطاها إجازة مو في العمل أعطاها إجازة في ثاني أركان الإسلام عمود الدين يعني الدين ده كله يشال على العمود الدين يقولها إذا جدتك الدورة الشهرية لا تصلي طيب الفجر كلها ركعتين أقدر أصلي كلها خمس دقائق لا لا لا أنت لما تركعين الضغط أصلاً هابط عندك لما ترفعين يجيك دوخة الإسلام ما يبغاك تحسين بالدوخة هذه فارتاحي عطمدين في العالم يقولها تعالي كده. أبصوم لا لا لا ولا تصومي أقدر مثلي. لا, لا لا لا أبداً ارتاحي أركان الإسلام كم؟ خمسة ثلاثة منها في الطلب مجهود صلاة صيام وحج صح؟ الإسلام يقول لها انطيح عنك أركان الإسلام فلا أكثر من خمسين في المئة من أركان الإسلام تطيح عنها تقديرا لوضعها قلت عطني دين يعطيها أحسن من الإسلام وأنا أتنصر في والله يا جماعة ساكت البلغاري متشقق فرحان, فرحان فقاعد يسمع ويضحك فقال لي طيب هو الحين ما زال يفكر في مين؟ في البلغاري يبغى الحين يبغى يشوه القضية فقال إيه ما عليهش حتى لو أقنعتني في هذه كيف تقنعني في قضية المحرم كل مكان تروح المرأة محرم, محرم محرم محرم محرم والرجل يروح على كيفه صح؟ قلت له هذه ميزة للرجل للمرأة قال كيف ميزة للمرأة؟ هذه ميزة للرجل والمرأة مسكينة ما تروح إلا مع محرم في الإسلام. قلت له ممتاز هذا عيب في الإسلام جماعة قاعدين يسوون الثلاثة أنها أحسن من الخمسين قلت ممتاز هذا عيب ولا زين قال لا عيب خمسين قلت ممتاز هذا عيب ولا زين قال لا عيب قلت له شفت الملوك وشلون يطلعون وشفت كبار الشخصيات كيف يطلعون يروحون على كيف هم لازم معهم ناس آه قال لا معهم ناس قلت معقدين هذول يا ما قد شفنا جريدة أو مجلة تقول الملوك معقدين ما يقدر واحد يروح الحال لازم مع ناس ماشينها البلغاري عالم السعادة مبسوط والأمريكي يبغى يخرب الجو قال إيه لكن هذه اللي طالعين مع الحراس الشخصيين طالعين مع الملك وكبار الشخصيات هذول طالعين عشان غرض حماية قلت ممتاز وهو طالع معها عشان يختصفها هو طالع معه عشان عشان يحميها قلت لكن لكن ازيدك من الشعر بيت الملك جاء الحراس الشخصيين اللي معه هو اللي يدفع لهم فلوس ويسكنهم على حسابه ويصرف عليهم هذا الحارس الشخصي اللي طالع مع المرأة هو اللي يصرف عليها يعني يحميها ويصرف عليها البلغاري يقول ذات ستريت هذا شيء عظيم والامريكي منها هبل قال طيب ليش قضية الولي ياخي يا خلها تروح تتزوج على كيف مثل ما يتزوج على كيف قلت له ممتاز قلت عشان كذا سووا عندكم جائزة سووا جائزة في أمريكا اللي تتخرج من الثانوي وهي عذراء بكر تأخذ جائزة قعدت الجائزة ثلاث سنوات ما هتاخدها ما في ولي يعني ها قلت لك عشان كذا المرأة عاطفتها أقوى من من عقلها. فهنا عندها هي قوة في العاطفة أحسن من الرجل هو أحسن منها في قضية العقل واضح يا جماعة؟ هذا يا جماعة ما هو شهادة مسلمين شهادة كفاء ادخل أي موقع طبي واكتب حقة المال والميل والفيميل قيل أبغى اختلافات المخ المصورينها ب أشياء مغناطيسية وأشياء مقطعة هذا ما يقوي كلام القرآن لا القرآن يقوي كلامهم واضح الشاهد المرأة الحين لو واحدة في السوق بالله في السوق ماشية وجاء واحد وتعدى عليها وأخذ شنطتها وجاء واحد منا يمكننا أسوأ واحد في العالم وإن شاء الله بعيد عنكم جميعا وجاء ولاحظ اللي أخذ شنطة البنت وضرب ضرب لين قال بس وجاب الشنطة وقال البنت تفضلي وأنا آسف على اللي سواها الخبل هذا وأنا أبمشي معك لين تطلعين عشان ما يجي واحد مثل هذا الأهبل وتكونين إن شاء الله تحت رعايتي وجلس يمشي وراها ولا أحد يقبل على البنت البنت هذه قلبها الحين وين رايح للرجال هذا مع أنه يمكن يكون أسواعة العالم صح؟ لكن موقف سلب سلب عواطفها فتخيلوا هي داخل المحل وطالع قال له والشباب راحوا جاب عصير بارد وقال تفضلي يا عيوني لعلك شوي ارتبكت من القضية اللي صارت من شوي فهدي على نفسك لو قالها وش ش رايك ناخذ كاس قهوة لأن الحين خلاص فعشان كده الإسلام قال بعيدة عليك انت عشان توصل للغالية هذه يقال قدامك عقبات قدامك ولي وقدامك مهر وقدامك ذهب وقدامك عواقب هذه مي سهلة أي واحد يحاسب عنها ولا شيء يروح يا ها؟ واضح يا جماعة قلت عشان كذا نروح لوزارة إدارة العدل الأمريكية وطلعوا يا جماعة هذه الأشياء على الانترنت موجودة اكتب موقع إدارة العدل الأمريكية تجد فيه حالة الحالات الاغتصاب مكتوب بمعدل كل ثانيتين تغتصب امرأة في أمريكا يعني في الدقيقة كم؟ 30 30 يعني إلى كم؟ من يوم بدأنا؟ بالمئات كل دقيقة 30 وعليك الحساب كل 3 دقائق 90 مئة إلا إذن هاد قلت هذه حقوق المرأة عندكم؟ يعني طلعتوها وعريتوها واختصبتوها؟ يعني, يعني ليه تك يوم طلعتها؟ لقد حافظت عليها فأنا يا جماعة في كتيب ينزل لي إن شاء الله وفيه بتلقونها في موقع قريبا إن شاء الله فرجمت الوصايا اللي حاطينها إدارة العدل الأمريكية ومراكز الدراسات والله يا جماعة اليوم كنت أكلم واحد من المخرجين عشان بنطلعها كحلقات والله تقعد تضحك وتحمد الله على النعمة الإسلام كاتبين هذه وصايا 24 وصية عشان يكون فرصة السلامة من الاغتصاب لك يعني أكثر ما بين كل ست حريم في أمريكا تغتصب واحدة لازم يا جماعة كم فينا من أمرأة؟ كم تعرضت للاغتصاب في حياتها؟ عشان تعرف دينك العظيم هذا الشاهد كاتبين من الوصايا إذا أردت الخروج خذي معك صفارة حكم مباراة عشان إذا اقترب منك المغصب تتصفرين الحمد لله على العقل ويقول في الثانية حاولي أن تأخذي دورة في الدفاع عن النفس داخل بطولة تيكوندو يعني هذه حرمة تقول داخل دورة عشان ما تقتصب يا جماعة قروها خذي معك كلب ما يجي محرم بس خذي كلب الدين قال الله خذي رجال معك الرجال لا يحليك بعد الله قال خذي كلب والكلب هذا يفضل أن يكون كبيرا عشان يدافع عنك وما في مشكلة نص الترجمة ما في مشكلة أن يكون الكلب صغير لأنه بنابح ويطلع صوت فينتبهون لك الناس ساعدونك اذهبي إلى أقرب جرس اندار وكسري تطلع والله يا جماعة كلها بس قاعد أكتب جنبها آية أو حديث يقول لك واعلمي واعلمي أن 78 من حالات الاغتصاب تكون من أصدقاء العمل من أصدقاء العائلة وزملاء العمل بيض الله وجهك يا رسول الله بأبي أنت وأمي قال الحمو الموت والحين اليوم المنافقين يقولون يا أخي شفيكم أنتم تسيئون الظن يا أخي يعني لازم زميلها باغتصابها هذه إحصائيات أسيادك فالشاهد لما تكلمنا عن قضية الولي الولي هذا جاي إيش شغلة الولي يا جماعة في الإسلام شغلة الولي هذا شغلة واحدة فقط إنه يشتغل فلتر ما يسمح لأي واحد خربان يدخل واضح؟ مستشار بالمجان شوف الإسلام كيف يعطيها مستشار بالمجان إذا جاء واحد صح وواحد يستاهل ورده الولي إيش يصير في حكم الإسلام يطيح الولي هذا جيبوا لنا ولي غيره لأن الفلتر خربان وتتسقط الولايات لين تروح لي الحاكم اللي مخول القاضي فيحكم فيها الشاهد جاء سألني عن قضية حامية جدا قال لي طيب والله يا جماعة كل شوي صوتي قل عنده وعندي قال طيب ليش تسمحون للرجل يتزوج من أربع نقطة ساخنة ها؟ ولازم في الدين يا جماعة احنا عندنا خمسين هم عندهم أقل من ثلاثة فإذا طرح تطرح بقوة لأن ما هو قوتك قوة الدين قلت له أنت من وين قال من شمال أمريكا قلت له ممتاز أنا بعطيك إحصائية أربع دول كبرى ألمانيا وروسيا وبريطانيا وأمريكا إحصائيتهم هم يا جماعة لو تزوج عندهم كل رجل بامرأة يطلع على الهامش في بريطانيا 7.8 مليون امرأة ما عندها زوج هامش في في ألمانيا 9 مليون في أمريكا 5 مليون في روسيا عدد قريب من 8 مليون قلت ممتاز تعال نتكلم الحين بعيد عن الدين بقضايا واقعية لا تعطيني نصف حل عطني حل الآن هذول الملايين اللي برا ايش بيسوون بيتلو واحدة منهم أختي وأختك إيش عندهم؟ عندهم حلين فقط لا ثالث لهما الحل الأول إما أنها تكون عاقلة فتصبر في صبرها هذا ضرر عليها من ناحية من ناحية إيش؟ من ناحية أنها حرمت الأمومة وقضية الأولاد وقضية الزوج وشبع الرغبات صح؟ إيش الخيار الثاني؟ الخيار الثاني إنها تروح تلعب طيب تلعب مع مين كل الرجال متزوجين تلعب مع مين مع واحد متزوج صح لكن لا ضمن لها لا بيت ولا ولا صبصروف ولا مبيت ولا أي شيء أخذ شغلته كأن الله يعزكم مار بحمام قضى حاجته ومشى صح قلت له تعال أعطني الحين حل عملي أنا ما أكلمك بالأديان عطنا حل عملي وش بيسوي هذا لي سكت قلت أنتوا عشان كذا أي نظام بشري وضعي ما في حل في ربع حل نصف حل أو مشكلة قلت طيب تعال الحين نتكلم كلام علمي ملا بقرآن ولا بسنة قلت الآن من النوافيات أكثر في الرجال ولا في النساء في الرجال هذه إحصائيات عالمية الحروب والمواجهة وحتى ألعابهم ألعاب متغيرة فالموت عند الرجال أكثر طيب طبيا الأطفال الذكور أقل من لأطفال الإناث فيموتون أكثر عشان كذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يكون مقابل كل رجل كم امرأة خمسين خمسين قلت له تعال الآن أعطني حل أنا ما أبغى أقول لك أعطني حل سكت ما عنده حل قلت ليش تحطون الناس بدون حلول وتجيبون حلول قلت أنتم الآن كل واحد فيكم أمريكي معدد كل واعة الغرب معدد لكن معدد هو الكسبان والمرأة الخسرانة لأنه لعب في 70-80 وحدة ولا واحدة منهم سكنها صح؟ ولا واحدة منهم صرف عليها ولا واحدة منهم لما يكون في الطيارة 70 مقعد والركاب 30 ما أحد بيقول لو أحط رجلي على 2-3 صح؟ لكن القرآن والسنة يقول لا لا لا, لا. والله انتجي يوم القيامة مائل جنبك شقك مائل فقلت له تعال عطني حل ما عندهم حل يا جماعة قال والله يا جماعة قالها أدري أنه فقد عقله في ذيك اللحظة قال طيب ما دام الرجل يحل يتزوج أكثر من وحده ليش ما يستطيع الحل ما يتزوج أكثر من وحده قلت يا مهبولة الحين إننا متورطين ما لقيلنا للحريم رجائي نروح ندور ما عندنا رجال ما فيه فالبلغاري يا جماعة البلغاري أسلم بفضل الله عزوجل أسلم خلاص حق عنده خمسين أكثر من ثلاث ريال فآخر شيء سألني هذا الأمريكي سؤال قال بسألك سؤال أخير قلت له أي سؤال تبغاه لكنه بسأل كان بعد سؤال واحد فقط هل تظن أنت أن الدعوة الموجهة في الإعلام ضد الإسلام؟ ولا ضد الأفعال واضح كلام يا جماعة؟ يعني فعل خطأ أي واحد سواه مسلم غير مسلم يعاقب صح؟ أو ولا ضد الإسلام؟ قال لا ضد الأفعال قلت ممتاز ضد الأفعال؟ ضد الأفعال طيب الفعل نفسه وشوف ردة الفعل الإعلام عشان نعرف أنه مضخوك علينا يا جماعة اللحية هذه تطلع عند الرجال صح؟ طلعت عند مسلم وخلاها على سنة نبيه عليه الصلاة والسلام طلعت عند يهودي خايس مع طاجيت هذه التعبانة التافة ايش يقولون الاعلام لما يطلعون سورة اليهودي يقول لك يقول لك هذا قاعد يزاول دينة طلعونه على اغلفة المجلات وهو كويس ويزاول دينه صح ولا لا طيب المسلم قلت شوف شوف شوف جاء صح قلت الفعل نفسه ليش انتوا حكمتوا عليه غلط الآن الحجاب عند المسلمين بس؟ ها؟ شفتوا الراهبات يا جماعة ولا لا؟ الراهبات في الكليسة شفتهم بعيوني والله لو تدخل السوق أن أكثر النساء المتبرجات أنها تقول والله من حجابها أحسن من حجابي الراهبات شفتوهم؟ حجاب من الرأس للرجلين وتمشي بكل حياة لما يطلعونها على أغلفة المجلات تقولون هذه عظيمة صح؟ هذه تطبق دينها، هذه تضحت بنفسها من أجل الدين ومن أجل نصوة الدين، صح؟ ولما تسوي الحجاب تتحجب امرأة؟ يقولون بالله كيف عايش هذه؟ كيف؟ يعني بالله يحرام عليه، صح؟ طيب الفعل نفسه، لاحظتوا يا جماعة نواظبوك علينا؟ لما يحصل تفجير في أي مكان في العالم، مثل ما يحصل في أي مكان، وصار تفجير، هل يقولون؟ شوف النصارى هاللي فجروا هذول يشف دينهم الإرهابي تعالوا نبحث في الإنجيل عشان نغير فيه ها لا مستحيل يقولون إيرلندي يصفونه ينسبونه إلى مكان أو إلى جنسية لكن مستحيل ينسبوه يقولون هذا وش دينه صح صح لكن لما يسوي مسلم العمل غلط متفقين لما يفجر أحد الآمنين اتفقنا غلط طيب سواهم مسلم مش يقولون يقولون سعودي مصري كويتي اه لا يقولون الاسلام تعالوا نغير الاسلام صح طب الفعل نفسه قلت له بقول لك حاجة والله يا جماعة هنا بعد هالكلام اللي قلت له إن وجهة تغير أفعال تغيرت نبرة صوت انزلت قلت يا أخي ما, ما أقول له يا أخي قلت الآن أولادنا اللي يلعبون يا جماعه يلعبون الاكس بوكس وال ها والبلاي ستيشن الله يكثر المسلمين منهم تعال طالع ولدك وهو قاعد يلعب ايش ايش يقولون وهم يلعبون الأطفال؟ في البلاي ستيشن الشيخ ما انا وش... وش تقولون ايش نلعب يتلعبها في, ال... في الكمبيوتر ها حرب حرب الحرب هذا فيها قنابل شيء فيه؟ فيها وش فيها تعال تعال تعال, تعال. <تصفيق> ايش فيها اسلحه تعرفها ايش اسمها مدام وقنابل وبازوكا تعال تعال ايش فيها ايش فيها العاب هذه دم وقنابل وبازوكا وبازوكا ها الشيخ ما بعد دخل الجيش عارف بازوكا تعال شيخنا هذه هدية طيبه بس انا بعد ما اخلص يلا تعال تعال شيخ. ايش تعرف من الاسلحه غير اللي قالها رشاش أيوة. ومسدس ما شاء الله ارهابيين ها الآن هذه الألعاب لو بالله كان اللي صانعها مسلم لو اللي صانعها مسلمين إيش بيقولون للناس أولاً بتشوف العلمانيين اللي عندنا بتشوفهم في الجرائب انظروا إلى هؤلاء الإرهابيون كيف يغرسون الإرهاب في قلوب الأطفال حتى بالألعاب صح صح ولا مصح لكن لما كان اللي, اللي صانعها أسيادهم اليهود إيش قالوا ما في تعليق صح صح يا جماعة ولا لا عشان نعرف إحنا نايمين نايمين ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيوم فيا جماعة نصحى اسألوهم كلموهم يا جماعة أنتوا تعلمون أطفالنا وأطفالكم الإرهاب والتفجير والقتل والدم مثل ما قال الشيخ وبازوكا وطيب ليش ما أحد فينا يا جماعة يقول تعالوا إحنا عندنا خمسين إنتوا عندكم ثلاثة عندكم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ويناقش ليش ما نناقش عندنا يأتي الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله عندي تضحيات وعندي مال وعندي وعندي وعندي من أحق الناس بصحبتي يا رسول الله؟ من اللي أقدم لها من تضحياتي وفلوسي وووو؟ قال أمك ثم فهم هو إن أمك ثم قال أمك يا رسول الله فهم الرجل قال ثم من؟ قال أمك قال ثم من؟ قال قال ثم أبوك مساواة فيه؟ فيه مساواة؟ 75 للمرأة و25 للرجل تستاهل؟ أي وربي تستاهل فيا جماعة لما يأتي الرجل يقول يا رسول الله بجاهد قال أمك حية؟ قال نعم قال إلزم قدمها بتم الجنة تعال عطني دين في العالم حط الجنة عند قدم أمرأة ما فيه الجماعة لازم نعرف دين لنعرف الخمسين اللي عندنا بدال ما لعبوا علينا بالثلاثة ريال هذه مسؤولية لأن انتهى الوقت